واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بثقوى الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الاخوه الكرام كم يتعجب الانسان كم يتعجب الانسان من سرعه انقضاء الايام والليالي فما ان يلبث اياما حتى يقال له مضى عام من عمرك فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن طالت اعمارهم وصلحت وحسنت اعمالهم وان يختم لنا ولكم بخير ايها الاخوه نعيش هذه السرعه الملفتة التي جعلت كثيرين يحتارون ولكن قليلا منا من يجعل هذه السرعه في صالحه السنوات تمضي ونذر الله صباحا ومسا ولكن اين المتفكرون اين المستفيدون اننا اليوم لم يبقى على شهر رمضان الا يوم او يومان ونستقبل شهر رمضان المبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان اننا ايها الاخوه لا ندري ان ندركه ام لا الاجال ليست بيدينا انها بيد الله والله عز وجل يقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فكم من مسلم أعد نفسه للصيام ولكن أجل الله سبقه فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وهو راض عننا وأن يجعلنا فيه وجميع إخواننا المسلمين من المقبولين ومن عتقائه من النار أيها الإخوة المؤمنون في زمن قريب كثرت فيه الفتن وصعب على المسلم ان يحصيها فضلا عن السلامه منها يجيء شهر رمضان باحثا عن قلوب شفافه باحثا عن قلوب تعرف قيمته تستقبله بدموع الفرح انها القلوب الباحثه عن التقوى إنها القلوب الباحثة عن السلامة إنها القلوب المحبة لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى تلك الحقيقة التي من ذاقها وعاشها سهل عليه بإذن الله وعليه بإذن الله كل مسارعه الى الخير وتخلص من كل بلاء وشر والناس يختلفون في استقبال شهر رمضان وكل اناء بالذي فيه ينضح فمنهم من يظنه موسما للتجارات الماليه والصفق في الاسواق ومنهم من يظنه موسما للمأكل والمشارب بانواعها ومنهم من يظنه موسما للرياضات والمسابقات والهوايات وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويحذرنا ان يدخل علينا شهر رمضان ولا يغفر لنا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبته قال آمين تعجب الصحابة رضي الله عنهم ثم رقى درجة أخرى فقال آمين ثم رقى ثالثة فقال آمين فسئل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شأنه امين هذه التي قالها ثلاثه مرات وهم لم يسمعوا قبلها شيئا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بما لم يتصل به ان بينه وبين السماء سببا فقال لهم اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله فقلت امين جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن ما ابئس ذلك الانسان الذي استجيبت في حقه مثل هذه الدعوه تصدر من جبريل ويؤمن عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ومن ادرك والديه او احدهما فدخل النار فابعده الله فقلت امين من له والدان او والد او والده فليجعلهما سببا الى دخول الجنه من لم يغفر له بسبب والده او والدته فكيف سيغفر له قال صلى الله عليه وسلم ومن ذكرت عنده يقول جبريل ومن ذكرت عنده يعني يا محمد فلم يصلي عليك فابعده الله فقلت امين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح ايها الاخوه الكرام تاملوا في هذا الحديث من أدرك رمضان فلم يغفر له يعاقب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعده الله وما أشقى من أبعده الله وتخلى عنه ونسيه سبحانه وتعالى كيف يسمع المسلم جملة من الفضائل العظيمة الخاصة في شهر رمضان ثم لا يعمل بها فضائل رمضان كثيرة لمن صامه ولمن قامه عتقاء في كل ليله في كل ليله عتقاء من النار تصفيد للشياطين فتح لابواب الجنان اغلاق لابواب النيران وشهر رمضان فيه من الفضائل ما لا يخفى على مسلم يقول الله تعالى الم يئني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يا اخي المسلم اعطاك الله فرصه بعد رمضان السابق فحاسب نفسك ها انت اليوم تستقبل رمضان اخر واعلم ان ما الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله لنا ولكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ياتي شهر رمضان هذا العام في وقت يشتد فيه الحر وتزيد فيه نسبه الرطوبه ويطول فيه النهار وهذا ما يجعل كثيرين ربما يتاففون ويكثرون من التشكي ايها الاخوه الكرام نحن نتشكى في كثير من الاحيان مع اننا نجلس في اجواء مكيفه كل اوقاتنا ولا نتعرض لهذه الحراره الا دقائق فقط من يومنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم صاموا في اجواء قريبه من اجواءنا صاموا في مكه وتعرفون شمس مكه وحراره مكه وصاموا في المدينه وهي كذلك لم ينقل عنهم انهم كانوا يتشكون لم يكن عندهم كهرباء كانوا يتمنون الماء الفاتر الماء الذي ليس باردا بل فقط يريدونه ليس حارا ما الفرق بيننا وبينهم الفرق ايها الاخوه في القلوب اذا اختلفت القلوب اختلف كل شيء انهم ايها الاخوه كانوا يعرفون معنى الاحتساب كانوا يتلذذون بالمشقه لان الاجر على قدر المشقه ان لم تكن متكلفه المشقه الطبيعيه التي تاتي مع تنفيذ الاحكام كلما زادت زاد الاجر زاد النهار دقيقه لك اجر بهذه الدقيقه فاين الاحتساب علما باننا لا نشعر بالحر الا في دقائق فقط فعلينا ايها الاخوه الا نضيع الفرصه في الاحتساب بعض الناس يقول ادركنا هذه الشهور الطويله ويا ليتنا ندرك الشهور البارده ليكون رمضان في وقت البرد لكن الله عز وجل عليم حكيم هو الذي يدير الايام والليالي ويقدر ما في هذا الكون وهو اعلم سبحانه وتعالى بخلقه فهذا اجر اجر عظيم لنا لا نضيعها ايها الاخوه بالتشكي بل يجب علينا ان نحتسب الاجر وان نتلذذ بهذه المشقه كما تلذذ بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل ايها الاخوه ترتبط بالايمان فكلما زاد الايمان كلما كان الانسان اقدر على ضبط هذه الاشياء شهر رمضان فرصه لزياده الايمان شهر رمضان فرصه لعباده من اعظم العبادات التي تلازم العبد حتى الممات انها عباده التوبه ايها الاخوه يقول الله تعالى وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون والرسول عليه الصلاه والسلام كان يستغفر ويتوب في المجلس 70 مره يحصل في المجلس الواحد ويقول اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره الاستغفار ايها الاخوه هو التوبه يكون باللسان ويصاحبه استشعار لمعاني التوبه والاستغفار الاقلاع ايها الاخوه عن الذنوب الندم على ما مضى العزم على عدم الرجوع هذه اصول في التوبه من لم تتحقق عنده فان التوبه تكون مجرد كلام الاقلاع عن المعصيه فورا الندم على ما مضى والندم هو المصداقيه للتوبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ندم توبه ثم العزم على عدم الرجوع وستجد ان الله عز وجل يفتح لك ابواب رحمته فان الله تعالى يفرح بتوبه العبد اسال الله تعالى ان يتوب علينا جميعا اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم بلغنا شهر رمضان وانت راض عنا واجعلنا فيه من المقبولين اللهم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمِن في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين اللهم عليك بالمنافقين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته